مشتاق شوفك قبل أرحل يا زجي ما شاء الله كلكم شبابا وأريد صوتك يوصل إلى حرم الحسين عليه السلام مشتاق شوفك قبل أرحل يا زجي أقسم علي جبض العجي تردي على يا محلة الأصوات هالعبراء يقول الإمام الصادق رحم الله تلك الأصوات التي اعتلت على مصابنا يما مثل حال أبد ما صاد مطرات من طيبه وعندي حرم واطفال وعاش في يد في سما الاحوال الهلاه لا تتشوف هلا ويحب المسيح وويلاء واقف على قبريج وهمي واقف ويا تعبان من جور التها يا زهره ضميني لصدره جبلت ذبحني اعداء اا آل للعزيز ودارت علي يدني اه حسين قولي ما شب طريق الماء غروداع يما ابمال الله يا يا مكسوره والله احس روحي تنازع من غاوري طالع وعندك فاطمه بنتي ودي فاا المرض ما تحتميه شرخة طرها وحالتها فضيح أهون علي الموت ولا تنظر لي بها